أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون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 ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب لا ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمال صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا لهم ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين مكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون